ذَرُم يَاكُلُ وَيَتَمَتَّعُ وَيُلْهِهِمُ الْأَمَلُ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ وَمَا أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ إِلَّا وَلَهَا كِتَابٌ مَّعْلُومٌ مَا تَسْبِقُ مِنْ أُمَّةٍ أَجَلَهَا وَمَا يَسْتَأْخِرُونَ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 السماء فظلوا فيه يعرجون فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون ولقد جعلنا في السماء برور وَزَيَّنَّا لَهَا نَظِرًا وَحَفِظْنَاهَا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ إِلَّا مَنِ اسْتَرْقَى السَّمْعَ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ مبين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 شيء إلا عنزنا خزائره وما ننزله إلا بقدر معلوم وأرسلنا الرياح لواقح فأنزلنا من السماء ماء أَيْنَ مَا كُونُوا وَمَا أَنْتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ وَإِنَّ لَنَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَحْشُرُهُمْ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ وَالْجَامَّ مِمَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ من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 قالَا فَإِنَّكَ مِنَ الْمُغرينَ إلَ يَوْمِ وَقَتِمَعَلُ قالَالَ رَبِّ بِمَا أَغوتَنِي لَ أُزَنََّ لَهُم فِي أَرّ وَلا أُووًاَّهُ أَجمَعين إِلا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 لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم إن المتقين في جنات وعيون أدخلوها بسلام آمين وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّنْ غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَى صُرُحٍ مُّتَقَابِلِينَ لَا يَمَسُّهُمْ فِيهَا نَصَبٌ وَمَا هُمْ مِنْهَا بِمُخْرَجِينَ نُذِ بِعِبَادِي أَنِّي أَنَا الْغَفُورُ الرَّحِيمُ وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ وَلَدَيْنَا عَنَايَةٌ بِإِبْرَاهِيمَ إِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلَامًا قَالَ إِنَّ مِنكُمْ وَجِلُونَ قَالُوا لَا نَخْشَى إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلامٍ عَلِيمٍ قَالَ أَبَشَّرْتُمُونِي عَلَى أَنَّ مَا السَّنِيَ الْكِبَرُ فَبِمَ تُبَشِّرُونَ قَالُوا بُشِّرْنَاكَ بِالْحَقِّ فَلَا تَكُنْ مِنَ القانطين قَالُوا وَمَن يَقنطُ مِن رَّحْمَةِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّونَ قَالَتْ سَمَاءُ خَطَّضَكُمْ أَيُّهَا الْمُرْسَلُونَ قَالُوا إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَىٰ قَوْمٍ مُجْرِمِينَ إِلَّا جَمِيعًا إِنَّا لَمُنَجِّوُهُمْ أَجْمَعِينَ إِلَّا امْرَأَتَهُ قَدَّرْنَا إِنَّهَا لَمِنَ الْغَابِرِينَ فَلَمَّا جَاءَ آلُ عُطٍ الْمُرْسَلُونَ فَلَمَّا جَاءَ يَسَلُونَ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ مُّكْتُونَ قَالُوا بَلْ جِئْنَاكَ بِمَا كَانُوا فِيهِ يَمْتَرُونَ وَأَتَيْنَاكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ وَ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 لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون فأخذتهم الصيحة مشرقين فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجن إِ فِي ذَالِكَ لآيَاتِ للِمُتَوّمين وَإِهَالَ بِسَبِيلٍ مُقم إِ فِي زَالِكَ لآيَةَ للِمُؤمننين وَإِن كََ أَفحابُ الأأَكَةِ لَ غالِمِين فَ 119. وانتقمنا منهم وإنهما لبإيمان مبين 110. ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين 111. وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها وَكانوا يَحتونَ مِن الجِذالِبُ يوتَ آمنين فَأَخَذَت الصَّحَةُ مُصِحين فَمَا أَونا عَنهُم مَا كانَوا يَكْسبون وَماَا خَلَقَ السَّمواتِ وَأَبَّّ وَماَا بَنَهُ م إَِّادِحَق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 إِلَيْكَ إِلَى مَا مَتَّعَ بِهِ أَزْوَاجًا مِنْهُمْ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ وَقُلْ إِنِّي أَمَنَذِيرُ مُبِينٌ كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عظيم فوربك لنسألنهم أجمعين فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون